تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما. يا ايها النبي اننا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع وتوكل على الله ve kefa billahi vekila Ya ayyuhallazina amanu izan nakahhtumul mu'minati thumma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 وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللاتي هَاجَرْنَ معك وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ